والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه هذه قدرة إلهكم وربكم أيها المؤمنون يا من تحزنون من أقدار الله المؤلمة ويا من تعانون من عدوكم وخططه والألام التي ألمت بالأمة بسببه شرقا وغربا وهنا وهناك هذه قدرة ربكم عز وجل فهو القادر على أن يبعث على الناس عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم وهو القاهر فوق عباده الله تعالى على كل شيء قدير يذكر لنا تعالى مسليا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولنا وحاكيا عن بيائه ورسله وصديقي الأمم كي بقصصهم ونطعض بحكاياتهم ها هو تعالى يفتته سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا ما حاله يا ربنا إذ نادى ربه نداء خفي قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي يلثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضي يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمي قال ربي أن يكون لي غلام، أن يكون لي غلام، وكانت امرأة عاقرة، وقد بلغت من الكبر عتيه. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيء. هذه قدرة. الله تعالى قدير. إلهك أيها المؤمن إله قدير. إله لا يطلب منك إلا أن تقول الحق فقط وهو عليه التقدير والإنفاذ والإعمال عليه التقدير والإنفاذ والإعمال لأنه رب قادر رب قاهر رب قادر رب قاهر رب عزيز رب جبار الله تعالى كبير متعال نما قوله إذا أراد شيئا أن يقول كم فيكون أمر الله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون إذا إذا ما نظرت إلى هذه القدرة وكان في قلبك وملئ فؤادك علمت أنه ما عليك إلا البلاغ ما عليك إلا البلاغ أنت لا تحتاج إلى المعضلات وإلى الشبهات وإلى سبك الخطط الخارجة عن الجادة وعن طريق الله المستقيم وقدوات النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنت لا تحتاج إلى هذا أصلا لأن ربك قادر وفي الوقت الذي تظن أن الله تعالى غير قادر أو في الوقت الذي تغفل عن قدرة الله عز وجل تحيد عن النهج وربما تنقلب القهقارة على عقبيك فتخسر الدنيا والآخرة الذين يخطون شرقا وغربا وينهجون مناهج ما أنزى الله بها من سلطان ويتجهون اتجاهات ما اتجهها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين هؤلاء إنما غفلوا يسيرا عن قدرة الله عز وجل لا نقول تغافلوا إنما غفلوا عن قدرة الله عز وجل لأنهم لو تغافلوا لاصبحوا كافرين إنما هم غفلوا عن القدرة ولو أنك تحيا مع قدرة الله تبارك وتعالى وتنظر بعين الله وتسير بقدرة الله وتسمع بالله وتبطش بالله وتمشي بالله لكان الأمر مختلفا لكان الأمر مختلفا المؤمنون الراسخون الذين يقولون كل من عند ربنا الذين يستشعرون معاني الإيمان والقدرة والعظمة الذين يترقبون ويرتقبون الساعة والذين يعبدون الله تعالى بمرتبة الإحسان يعلمون تلك القدرة ولا يخطون شرقا أو غربا خشيت المسألة يوم القيام خشت السؤال أن الله تعالى يسألك لماذا يا عبدي فعلت كذا وكذا لماذا يا عبدي انتهكت نهجا غير سبيل الأنبياء لماذا يا عبدي خرجت في طريق غير سوي وقد ألقيت عليه الشبهات وقد حضرك إخوانك العبد المؤمن الذي يعبد الله تعالى بمرتبة الإحسان ما عليه لا يزال يحيا بقدرة الله لا يزال يستشعر معاني الإيمان لا يزال يستشعر عظم وقدر وكبر وعلو وقهر المولى تبارك وتعالى وجبروت أما الذين غفلوا خاف مرتعدين العدو سيتمكن العدو سيدخل المجلس العدو سيقيب دستورا جديدا العدو سيفعل كذا ويفعل كذا ربما تأتي قوانين تمنع النساء من دخول الجامعة ماذا نفعل ببناتنا ربما تسن قوانين تمنع المرأة من الزواج دون سن العشرين ربما تسن قوانين بكذا وكذا وكذا كل حساباته حسابات مادية أرضية لما غفل عن الخضرة ثم ذكر ربنا تعالى بعد ما ذكر زكريا وقصة زكريا قصة مريم واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقية كانت تتعبد في المحراب فاجأة وجدت بشرا سويا أمامه قال إنما أنا رسول الله إليك رسول الله إليك لأهب لك غلاما زكي قالت ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر لم أتزوج ولم أكو بغية أي لم أنجح بغير طريق الزواج بطريق البغي والبغاء يبقى لم أكن متزوجة ولم أكن بغية كيف يأتيني الولد أنا لي بهذا الولد قال تعالى الرسول كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منه وكان أمرا مقضي هذه قدرة القادر على أن تنجب مريم بغير زوج هو القادر على أن يهلك العدو في عاشية وضحاة هو القادر على أن يقلب موازين الأعداء رأسا على عقب. هم يخططون وينفقون ليصدوا عن سبيل الله اسمع إن الذين كفروا ينفقون أمواله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه لن يمنع المولى تبارك وتعالى الكفار عن الإنفاق بل سيجعلهم يجلسون المجالس ويعقدون الاجتماعات وينفقون الأموال ويبذلون الاجتماعات. كل هذا سيكون ولكن حتى تزداد الحسرة كان من ممكن أن تزول قوى الكفر بالكلية من أول لحظة إنما لما ينفق الكافر ويبذل المجهود ويضيع الأوقات ليل نهار ثم يهزم تزداد حسرته إن الذين كفروا ينفقون أمواله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون قال تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى أنت لا ترمي حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يرمي نبي يقدم سببا هينا يسيرا ولو تعالى لو تعالى يبارك في السبب يوم بادل أخذ بحصيات من الأرض ثم ألقاه في وجه الأعداء وقال شاهت الوجوه شاهت الوجوه فانهزم الأعداء ما هذه الحصيات حصيات من الأرض ولكن الله تعالى هو الذي يسدد وهو الذي يجعل الهدف يصاب ولولا توفيق الله لنا لا وقعت النكاية في صفوفنا حتى النهاية كما قال بعضهم وما لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده اول ما يقضي عليه اجتهاده اجتهاده في الخطب في الدعوة في اعداد العدة في تجيش الجيوش في تعليم الناس ربما يكون في هذا قضاء على الدعوة الله تعالى الذي يبارك أنت تأخذ مجلسا في المسجد من أجل تعليم الناس قد يكون هذا في قضاء على الدعوة لو أراد الله لفعل ناس تطب عليك يأخذ الناس عن معتقد لو أراد الله تبارك وتعالى أن يقضي على الدعوة من عند نفسها وبين أياد أفرادها وأتباعها لفعل وما لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده وهو تعالى يذكر أيوب عليه السلام لما أصابه المرض إذ نادى ربه ربي أني مسيني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وهو نوح عليه السلام إذ نادى ربه ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة ربي إني دعوت قومي ليلة ونهارة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال يا نوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتأس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك على ماذا؟ على أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وقيل أنه لم يكن هنالك نهر ولا بحر قبل نوح عليه السلام إنما هذه الأنهار وتلك البحار والمحيطات إنما تكونت بعد هذه المياه التي نزلت من السماء وانفجرت من الأرض فكان يبني نوح السفينة على الصحراء الرمال والناس يستهزئون يمرون عليه ويسخرون ما هذا يا نوح؟ أربك أمرك بهذا؟ أتسير هذه المركبة أو السفينة على الرمال؟ وكلما مر عليه ملأ من قوم يساخروا منه قال ثق بقى في الله لم يحتل على القوم ولم يقل لهم إني معكم أو سأخوض في خوضكم شيئا ما حتى أتمكن بل قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلموه من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم لماذا لا نقضي لماذا؟ لماذا لا نصق في الله كما وثق به الأنبياء أو ليس قدوتنا؟ تكلم مع أحد إخواننا فمسائل البرلمان والمظاهرات وأقول هذا ليس من الشريعة في شيء وليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الظروف تغيرت فاستدلت له بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا هو النبي سبحان الله هذا كلام العوام الجهلة هذا هو النبي يعني نبي ربنا نزله وأرسله عشان يقترب نفسه ولا عشان نقترب به لقد كان لكم في رسول الله لا في العلمانيين ولا في البرلمانيين ولا الليبراليين ولا الشيوعيين ولا غيرهم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير فلنعود سويا إلى اليقين في قدرة الله تبارك وتعالى وفي جبروت الله عز وجل وعلو الله على خلقه وقهره على عباده نما إذا أراد شيئا فيقول فقط كن فيكون ما عليك إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الرسالته والله يعصمك من الناس الله يعصمك خف من إيه لا تخشى شيئا من عليك إن كان الله معك من يضر عليك لا أحد ما عليك إلا أن تبلغ الدين كما ورد إليه كما حافظ عليه السلف ونضرب بهم الأمثال في المحافظة على دين الله حافظ عليه لمن بعدك لا تشوي في الدين وفي معالمه لأن الذين بعدك يقتدون بك علماء العصر هم قدوات لمن بعدهم لأنهم ورثت من قبلهم فالذين يأتون بعده يتبعون خطى من قبله يقولون لا نزجي تكتفهم الدين معقول حاد عن النهر فيتبعونهم فيهلكون وراءهم لابد للعالم القدوة أن يقتدي بالقدوة صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم